بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجذينهم أحسن الذي كانوا يعملون فوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاه ذاك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لَن يَمُرِّيَنَّكُم فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 وليعلمن الله الذين ولا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنح من خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 وإن تكذبوا فقد كذب مَن من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يتير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب ما يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حزقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي مَا تَفْسُقُونَ الْمُنكَر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 ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين إِنَّمَا مُزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرِيَةِ رِزْقًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتٍ بَيِّنَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وإلى مذين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اليوم الآخر ولا تعفوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دادهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم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 فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اورقنا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 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منه وقولوا, وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون بِهِ ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخفه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه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 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا بِذَاتِ الصُّدُورِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيُسَادِنُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ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 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون <تصفيق> يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فعبدون نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين ءامنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تدري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَتَّوَالِكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَ نَهْدٍ أَمْهُمْ صُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ الْمُحْسِنِينَ